يجب من الرقابة الخاصة على اللذين لأنه إذا أطلق في قول السوء أو بقى صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من شخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سقطه إلى يوم يلقى لذا وجب الحذر وجب مراقبة اللسان كما كان السلف يعاملون اللسان كما قال قائلهم ما أرى شيئا أحب بالسجن من اللسان وكان أحدهم يقبض على لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك وذلك دليل على تقواهم وخوفهم من الله عز وجل ورحمتهم بأنفسهم لأنك تسعى وتكدح في هذه الحياة إما أن تفك رقبتك وإما أن توبكها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها بائع نفسه إما أن يبيعها من الرحمن وذلك عتقها بفعل طاعته وترك معصيته وإما أن يبيعها من الشيطان وذلك إيباقها بطاعة الشيطان وعصية الرحمن ما يفعل من ظلم نفسه وشفه نفسه ونسي ركابة الله تبارك وتعالى ونسي مرافقة الملائكة الكرام الكاتبين ونسي أن ذلك يدون تصيبه الغفلة وإلا فالمؤمن الواعي يعلم بأن معه ملكين عن اليمين وعن الشمال خاصين بكتابة ما يقول ويعمل فاللهم سلم سلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم والبيان والبداء والبيان شعبتان من النفاق فالمراد بالبيان الذي هو شعبة من النفاق هو ما فيه تكلف وفيه تنطع وفيه اعتداء وقول ما لا حاجة إليه فإذا استعمل البيان في الشر أو في ما لا حاجة إليه ولا فائدة من ورائه فهو بيان مذموم ربما يكون لصاحبه مقصد سيء وهو ليظهر أمام الناس من البلغاء ومن الفصحاء ومن من لا يضاهيه أحد أو يشاويه أحد وهذه مقاصد سيئة أما البيان في نشر العلم وتفسير آيات الأحكام وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبيان والإيضاح وضرب الأمثال والترغيب والترهيب واستنباط الأحكام وإخراج الفوائد وإطالة الكلام والإسحاب فإن ذلك من الأقوال الطيبة ومن البيان الذي لا يستغني عنه طالب العلم من أجل أن يكون وسيلة لتبليغ العلم الذي يحمله للناس الذين يحتاجون إليه فلا بد من البيان. فليس هذه الأشياء على ظاهرها بل لا بد أن تستعمل في المعاني التي تليق بها وبالهدي النبوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الخلق. إذا تكلم بالكلام.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 بقدر الطاقة بدون تكلف ليصل العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والوضوح هذا أمر مطلوب من مطالب من مقاصد الشرع وكفى بالقرآن بيانا وإضاحا وتفصيلا لكل شيء وكفى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وإيضاح للمعاني والكتاب والسنة هما الإمامان العظيمان اللذان يقتدى بهما في التبليغ واستعمال الألفاظ الطيبة المباركة وقص القصص ضرب الأمثال الترغيب والترهيب ودم الباطل وأهله ومدح الحق وأهله وصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين لا يخرج طلاب العلم الشرعي عن هذه الموضوعات العظيمة التي تناولها الكتاب والسنة فهذا من البيان الممدور المثاب فائد فضل نعم وعن أبيه تعالبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا أثرثارون المتشدقون المتفيهقون رواه البيهقي في شعب الإيمان ولت المدي نحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذل على بيان أمرين عظيمين. الأمر الأول حسن الخلق، وحسن الخلق من أسهل الأعمال في الميزان يوم القيامة، وأن صاحبه. يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة ريمة كفل المؤمن فضلا وخيرا وشرفا أن يكون قريبا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم يرد على حوضه ويقول في زبرته بحسن الخلق لأن صاحب حسن الخلق صاحب حسن التعامل مع ربه في القيام بحقوقه والقيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوق ذوي الحقوق جملة وتفصيلا صاحب أعمال جليلة وأقوال طيبة مباركة وتصرفات حسنة لا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى هذا صاحب الخلق الحسن فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التحلي بالخلق الحسن ووعد عليه هذا الوعد الكريم أن صاحبه قريب يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل الحديث على شؤم شؤء الأخلاق وتحريمها وأنها شر على أصحابها شؤء الأخلاق لأن سيء الأخلاق ليس من أهل التعامل الحق مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنهما يأمران بحسن الأخلاق وينهيان عن سوء الأخلاق فمن ساءت أخلاقه ساءت أعماله صار مبغوضا يبغضه الله ويبغضه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويبغضه المؤمنون الذين يحبون لحب الله ويبغضون لبغضه ويوالون من أجله ويعادون من أجله فكل مخالفة في الأقوال والأعمال هي من سوء الخلق وجاء الوعيد الشديد على سوء الخلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إليا وأبعدكم مني مشاوئكم أخلاقا أكش من حشنة أخلاقه لذا وجب الحذر من شوء الأخلاق سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباد الله وفيما يتعلق بمن تعرف ومن لا تعرف فأنت مسلم مستسلم لأمر الله عز وجل ممتثل لأوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ومن امتثل ذلك فهو من من أهل الأخلاق الحسنة وليس من أهل الأخلاق السيئة والمعرض عن طاعة ربه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يؤدي حقوق الأخوة الإيمانية فقد تجرد من حسن الخلق وما بقي معه إلا سيء الأخلال فيكون وعيده شديد بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين أن من صفات من صفات أهل سوء الخلق أنهم ثرثارون متشدقون متفيهقون ثرثارون بالكلام الذي يكتب عليهم لا لهم للأقوال السيئة التي لا يجوز أن ينطق بها اللسان فهم ثرثارون وهم المتشدقون يتفاصحون ويتكلفون الكلام لغير مقصد ومطلب شرعي وإنما مباهات وليصرف وجوه الناس إليهم ويحوز رضاهم ويغلب غيرهم من أقرارهم وينصر الباطل ليجعلوا في صورة الحق بتشدكهم فيجعلوا البدعة سنة والسنة بدعة والباطل حقا والحق باطلا وهذا والعياذ بالله من شؤ الأعمال وكبيح الأفوال والمتفيهكون المتكبرون المتكبرون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الكبر بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق رفضه يعرض على الإنسان الحق فيرفضه سواء يتعلق ذلك بأمر دينه أو بأمر دنياه فرفض الحق ليس من أخلاق المؤمنين ولا من أعمالهم وإنما هو من أخلاق المنافقين والمعارضين عن ذكر الله تبارك وتعالى وأمره ونهله وغمط الناس احتقارهم واجدراؤهم وعدم الاعتراف لأخوتهم فتجد المتكبر يحتقر الجاهل لجهله ويحتقر المريض لمرضه والفقير لفقره ووضع النسب إلى غير ذلك ليس له نظرة ينظر بها من منطلق ما أوجب الله عليه من الحقوق لذا فالمتكبر أوكع نفسه في أمر خطير كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والكبر كما عرفنا بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم والذراؤهم وعدم الاعتراف بقوتهم والقيام بحقوقهم عدم الاعتراف بقوتهم وعدم القيام بحقوقهم لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلهي جيء حديث واحد. وعن بن أبي وقاس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وهو <تصفيق> أحمد أبو داوود الترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعة إن الله يبغض البليغة من الرجال. الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها رواه الترمذي وأبو داود وهذان الحديثان كما سبق البيان ما تقدم في حديث أبي أمامة لا تقوم الشاع حتى يخرج قوم يأكلون بألسلتهم كما تأكل البقر بألسلتها معنى ذلك أن قوما في آخر الزمان ليسوا من أهل العلم الشرعي وليسوا من أهل النصف للخلق وإنما يطلبون بلاغة اللسان ويتكلفون ما لا علم لهم به ولا فائدة من ورائه من الكلام الذي هو باطل وليس فيه حق أو يكون فيه حق ولم يقصد به وجه الله والدار الآخرة وإنما يقصد به مقاصد أخرى كما تقدم معنا في الحديث من أربعة أربعة يدخلهم الله عز وجل النار من طلب العلم ليماري به ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو لينال به غرضا من الدنيا هؤلاء إذا استعملوا الفصاحة والبلاغة واليتكلفون الكلام. من أجل تلك المقاصد السيئة فالنار أولى به وقوله يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها المقصود أن الذي يبغضه الله صاحب البلاغة بلسانه والفصاحة ليجعل الباطل في صورة الحق والأكس فتجده ناصرا للباطل ملبسا على الناس يعني ببيانه وبلاغته يؤثر في السامعين حتى يقبل الباطل منه لأنه قد صوره الأن في صورة الحق فهذا هو الذي يبغضه الله تبارك وتعالى وليس المراد من بين للناس الحلال بأدلته والحرام بأدلته والحدود والأحكام الشرعية بأحسن الأسالين وأفضل الألفاظ التي لا يتكلفها هذا مأجور وممدوح ومثاب من عند الله تبارك وتعالى والله أعلم ومسحب الله عجيب السلام هذا السيد عبر الشبكة من فرسة يقول هل هناك فرق بين الرجل والمرأة بالنسبة لوجوه طلب العلم عليهما وبالنسبة لتربية أولادنا هل يخصص الابن بمزيد من العناية في هذا المجال أم هل هو والبنت على حد على حد سواء الكل الرجال والنساء فيما فرض الله عز وجل من التكاليف الشرعية الكل فيها سواء على الرجال وعلى النساء أولا أن يتفقه في الدين ويحرز الواجب الذي هو فرض عهد على الرجل والمرأة يجب أن يحرج ما كان فرغ عين يتعلق بحق بذات الله أسمائه وصفاته وعلى العموم أركان الإسلام والإيمان والإحسان والمعلوم من الدين بالضرورة من فروض الأعيان على الذكور والإناث ثانيا قضية التربية هي على الرجل وعلى المرأة على حد سواء. كل بحسب قدرته وحسب ما كلف به فالرجل بحسب ما عنده من قدرة وما عليه من مشؤولية عليه واجب بحسب قدرته وما عليه من مشؤولية شرعية والمرأة كذلك بحسب قدرتها وما عليها من المشؤولية الشرعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فقد يكون الرجل يحسن الرعاية بالطرق الشرعية والمرأة لا تحسنها بالطرق الشرعية فالواجب عليه أكثر وأعظم وقد تكون المرأة أيضا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان تحسن الرعاية وتعرف الحقوق لله ولرسوله ولذوي الحقوق ومن جملة ذلك الأسرة قد تكون أعرف بذلك من الرجل فعليها من المسؤولية أكثر مما على الرجل لقلة علمه وهكذا. نعم. في تربية الأولاد. في تربية الأولاد وغيره. هل يفرق بين تربية الأبناء والبنات الأسرة؟ التربية التربية عامة. تربيه عام لجميع الأولاد ذكورا وإناثا كل فيما يصلح شأنه. نعم. اللي في ناس يهتمون بالأولاد وهملون البلد لا يجوز يجب أن يكون التربية للجميع فالمسؤولية مسؤولية الجميع وأن الجميع عن الذكور وعن الإناث. هذا سؤال من فرنسا يقول. ما هو أول وآخر وقت صلاة الضحى وما هو فضلها أولها إذا ارتفعت الشمس عند طلوعها قدر رمح أو رمحين تبدأ صلاة الضحى وتستمر إلى أن يأتي وقت الاستواء بحيث تكون الشمس في وسط السماء وليس للشخص ظل فيقف يقف عن الصلاة إذا جاء وقت الاستواء، وأفضلها عندما تبدأ الرمضاء في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والمراد بالفصال أبناء الإبن الصغار يؤديها الرمض لا تستطيع عليه كأمهاتها هذا الوقت أفضل والحقيقة أن فضل صلاة الضحى عظيم وجليل القدر فقد تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ركعتي الضحى بأنها تقوم مقام الصدقة التي على العبد عليه في كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة وتجزئ عن هذه الصدقات ذات العدد الكثير ركعة الضحى فهي شهلة ولكن أجرها عظيم وفضلها كبير وفي الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره وهذه تحصل الغفل بنا عنها كثيرا على كل سلامة من الناس صدقة والسلامة البفاصل وابن آدم فيه 360 مفصلا عليه عن كل مفصل صدقة لا يستطيعها وذلك يصلي ركعتي الضحى تجزي عن تلك الصدقة وهذا من فضائل الإسلام ومحاسنه وشعة رحمة الله عز وجل مغفرته لهذه الأمة الضعيفة فهذه من المواسم من مواسم الخير اليومية ركعة أبوحى يستطيع الموظف يستطيع يدخل الحمام يتوضى خمس دقائق وصلي ركعتين ويجيد إذا كان عمله من ساعة كذا ودقيقت كذا إلى يستطيع يجبر هذا النقص في آخر دوامه والمدرس يستطيع والطالب يستطيع وأما الذي في البيت وصاحب الأعمال الحرة فلا يطالبه أحد بشيء من ضياع الوقت هذا سار من الإمارات يقول وظيفة الشيخ والدي كثير التفاخر بنسبه ويظن أن نسبه أفضل من نسب غيره وحاولت كثيرا نسحه ولكنه لم يقتنع فما نصيحتكم, نصيحتكم له أثابكم الله نصيحتنا له ما موامل الحديث الذي سمعنا قبل قليل ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديل والطعان هو الذي يفتخ بنسبه ويطعن في نسب الآخرين فعليه أن يحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يكف لسانه عن الطعن في أنساب الناس والفخر بحسبه ونسبه هذا سائل من هولندا يقول فضيلة الشيف نحن مقيمون ببلد كهر مهل يجب علينا أن نعلم كل ما تتكون منه المواد الغذائية التي نشتريها في الأسواق خشية الوقوع في الحرام علما أن البحث عن كل المكونات قد يشق علينا اشألوا عليكم السؤال حتى لا تأكلون حراما إنما شفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال فالذي يشكل عليكم من اللحوم أو المواد الغذائية فعليكم بالسؤال حتى تصلوا إن شاء الله إلى الحقيقة والأمور لا تخفى بد من أن يوجد من ينصح حتى من الكفار من النصارى يوجد منهم من ينصح للمسلم ويقول هذا ترى فيه كذا وفيه كذا ليس كلهم لكن بعضهم أليس كذلك مجاهد مكتوب, مكتوب على ذبيات ما هو مكونات المقونات آه ما شاء الله هذا أيضا مكتوب مكتوب. في, في إرشاد وتنوير للناس عندما يكون مكتوب على لا هم عد كتابتهم لا تؤخذ قضية مسلمة ما كل كاتب يكتب على ما يصدق في ذلك قد يصدق وقد لا يصدق فلا بد الذي فيه شك لا أدن من السؤال حتى يقول الإنسان على بين فيما المسلم فيما يأكل هذا سامي الإمارات يقول هناك من الشباب والعوائل من يسافر إلى بانكو للسياحة وإذا قلنا لهم لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر قالوا إن البلاد الإسلامية فيها كما في بلاد الكفر وأيضا هناك مسلمون يقطنون هناك ومساجد فكيف يكون الجواب عليهم الجواب أنه لا يبرر الخطأ بخطأ عندما يقولون الذي في بلاد الكفر في بلاد الإسلام هذه حجة ضعيفة واهية ولو كان يوجد في بلدان المسلمين أخطاء ومعاصي لا يكون لهم مسوّغ أن يذهبوا إلى بلاد الكفر فلا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة لابد منها إما للعلاج وإما للتجارة وإما للدعوة إلى الله فهي جهاد في سبيل الله أما من أجل السياحة والمناظر هناك والتشبه بأولئك من كشف الحجاب وعدم التستر إذا دخلوا هناك والدخول في المسارح والمراقص وأماكن الفساد فالله عز وجل سائلهم عن السفر الذي يكون شببا في وقوع هذه الجرائم المتنوعة وربما يفخرون بها ويطعنون في الإسلام فهم على خطر والواجب أن يقبلوا نصيحة الناصحين ما هو المعنى الصحيح للسياحة؟ السياحة التي لها هدف شرعي أو أمر ضروري أما سياحة هؤلاء ليتفرجوا على أهل الغرب الكافر وأخلاقهم وأفعالهم وتبرجهم هذه مقاصد شيطانية وليس وليست مقاصد شرعية ولا مقاصد ضرورية وعليه إذا كان أن يشيح في الأرض. عليه أن يختار البلاد الإسلامية فكل بلاد إسلامية فيها أماكن سياحية وأماكن وإن وجد شرفه وأخفه فيجد من يتفق, يتفق مع طبعه ومع أخلاكه من المسلمين أما الذهب إلى الكفار ماذا يريد الإنسان بهم سالم من يقول هل قول ابن عباس؟ لا يطلقها وهي حائط ولا في طهر قد جامعها فيه ينطبق على أخت طلقها زوجها وهي في حالة الطهر قد جامعها فيه مع العلم أن ذلك تم ثلاث مرات متفرقة فهل هذا الطلاق يعتد به أم لا هذا الشآل وجاء لهيئة كبار العلماء للمسجي في المملكة العربية الشعودية هذا سام الإمارات يقول هل تجوز إمامة الفاسق يشرب الدخان محالك اللحية هذا المقام فيه تفصيل وحاصله أنه لا يختار من كان فاشكا لا يختار للإمام سواء حلق لحيته أو أسبل إزاره أو شرب الدخان ونحوها لا يجوز لأهل الحي أن يختاروه إماما بل يراجع لها التي تعين الأئمة حتى يرشح لهم إماما تبرأ به الذنب فإن فرض عليهم من جهة تملك الأمر والنهي والتوضيف إذا فرض عليهم فلا يترك صلاة الجمعة ولا يترك صلاة الجماعة يصل وراءه وإثبه عليه. ولا حرج عليهم إن شاء الله إذا لم يستطيعوا أن يصلوا خلف صاحب سنة أما إذا استطاعوا أن يصلوا خلف صاحب السنة بدون مشقة عليهم فعليهم أن يتركوا المبتدع والفاسق نعم وهذا سألهم من كندا يقول لحظة إذا كان الحارب متعلم والمؤمن غير أيوه. هذه الأشياء من الضروريات يعني من الضرورات إذا كان الحالق يحسن فقه الصلاة ووراءه جهال كلهم لا يحسنون فقه صلاتهم فيأمهم هو علي. لكن إذا كان في الأميين من هو فقيه يؤدي القراءة جيدا وأذكار الركوع والسجود والقيام والقعود فهو أول بالامامة من هذا الذي يعتبر كجامع أو صاحب دراسة ولكنه يحلق لحيته يسبل إزاره يشبه الدقان هذا سؤال من كندا يقول امرأة ولد لها مولود وبعد أربعين يوما من الولادة ما زالت ترى دمًا قليلاً بين الحين والآخر، فهل تصلي أم تترك الصلاة؟ ماذا؟ الدم نزول الدم ممتد، فهو دم نفاس. لكن إذا توالت أيام الظهر، تغتسل وتصلي، وعليها أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة، لأن الغالب في نزول الدم. ينتهي بانتهاء الأربعين كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفاس أربعين يوما لكن إذا كان الدم بعد الأربعين مستمر وهو دم نفاس فهو دم نفاس لا تصلي حتى ينقطع الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالا قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوما قيامة صرفا ولا عقلا رواه أبو داود الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذا الحديث فيه بيان ما دلت الأحاديث الشابقة في هذا الباب عليه من وصف قوم في آخر الزمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها أي الكلام بقوله إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلساننا وقال حديث أبي هريرة هذا في معنى هذه الأحاديث وهو التحذير دل على التحذير من تعلم البيان والفصاحة والتكلف والتنطع في الكلام ليشبئ به قلوب الرجال أي ليشتميلهم فيقبل عليه ويترك سواه وذلك نتيجة التكلف والتنطع في فصاحة الكلام والبيان الذي هو ليس لبيان الحق ورد الباطل وإنما هو التلبيس على الناس وجعل الباطل في صورة الحق ليقبله الناس ويميله إليه وهذا العمل كبير من كبائر الذنوب للوعيد الشديد الذي ترتب على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا لا فرضا ولا نفلا لأنه ما تكلم من أجل إظهار الحق وبيانه وإنما تكلم لمقاصد دنيوية دنيئة يريد أن يفتخر بها وأن يصرف وجوه الناس إليه وهذا ليس من أعمال المؤمنين وإنما هو من أعمال المنافقين ومن تشبه بهم نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم رواه أبو داود بعضه. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه ترغيب للناس ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه في نشر العلم ومواعظه وتعليمه للخلق ومن هذه الأوصاف التي في ينبغي أن يلتزم بها نعلم الناس الخير أن الكلام يكون فصلا بمعنى مفهوما واضحا الحمد الله مفهوما واضحا ليس فيه تعقيد ولا ألفاظ غريبة يفهمه كل من سمعه لا يشكل عليه لأنه إن أمر أمر بأوامر واضح للناس وإنها نهى عن محارم يوضحها للناس وإذا رغب أو رقب فكذلك هذه هي صفة والصفة الثانية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطباته للناس أنه يتحدث حديثا سهلا متمهلا لو عده العاد لأحصى سهلا جامعاً لمعاني كثيرة قليل الألفاظ بحيث لو عده العاد لأحصى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام معلوم وشهير ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين هذا من جوامع الكلم لفظ قليل يعده العاد ولكن معناه كبير ومتفرع إذا شرحه البارع من أهل العلم كتب فيه كراريس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفلاح في الدنيا والبرزخ والآخرة على الفقه في الدين فهو يدعو الناس ليتفقهوا في الدين ليكونوا من المفلحين الفائزين بخير الدنيا والآخرة كلام يسير لا يخفى على أحد معناه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإسلام فقال له يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرا قال قل آمنت بالله ثم استقل قل آمنت بالله ثم استقم لفظ وجيز جملتين واضحة كل واحدة واضحة المعنى لكنها تحمل من المعاني ما يعلمه العلماء بالشر لأن كلمة آمنت بالله يشمل الاعتصام بالدين كله لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى يسلجم الإيمان بكل ما أنزله الله على رسله في محكم كتبه وعلى ألسنك رسله والاستقامة معرفة الحق والعمل به فهو لفظ يسير ومعناه كبير وهو دليل لهذا الأثر لقول عائشة كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى لكنه تحته من المعاني ما يعجز أن الإحاط بها كثير من الناس وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله أو من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى كلام يعده العاد ويفهمه كل شانع يفهم اللغة العربية كلكم الخطاب لمن لجميع المكلفين من عالم الإنس والجنة يدخل الجنة إلا من أبى ولما كان من أبى فيه إشكال على الناس فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقط وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان والأجر الكبير الذي لا يحصيه أحد من الناس وغير ذلك من الأمثلة كثير من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أيضا من صفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يقتدي به فيه أمته إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. السرد للحديث هو كلام المتكلم الذي لا يتمكن السامع من فهمه. لسرده الكلام بعضه بإثر بعض. يطويه طيًا. فإن عرف السامع شيئا فاتته منه أشياء وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتحدث إلى الناس حديثا بألفاظ سهلة ومعاني قريبة إلى أفهام الناس ويعيد الكلام إذا رأى أن السامعين لم يفهموا وفي وصف كلامه أنه قد يعيد الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنهم لأنه مبلغ شرع فيحرص عليه الصلاة والسلام أن يفقه السامعون من ذكور الأمة وإناثها كان إذا تكلم تكلم ثلاثا في غالب أحواله من أجل أن يفهم السامع المراد من الكلام فلا يشكل عليه بعد ذلك نعم <تصفيق> <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطا زهدا في الدنيا فقلت منطق فقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمال وهذا الحديث فيه الترغيب في الزهد في الدنيا ومعنى الزهد في الدنيا الاقتصار على الحلال وترك الحرام والاجمال في الطلب في شؤون المعاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله أجملوا في الطلب فيكون العبد مبتصرا على الحلال ما مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وغير ذلك وأن يكون مجتنبا للحرام في جميع أنواعه وأن يكون متوكلا على الله يجمل في طلب الرزق لا يكون لاهثا دائما وراء المادة ويضيع فرائض الله ويرتكب المحارب من أجل أن يجمع مادة يتمتع بها ويقضي بها شهواته لا وإنما من اقتصر على الحلال وترك الحرام مخافة من الله عز وجل وأجمل في الطلب وقدم الآخر على الأولى فهو زاهد وليس معنى الجهد الفقر وتفضيل الفقر على الغنى لا الجهد هو ما ذكره العلماء فقد يكون العبد جاهدا وإن كان من أغنى الناس لماذا لأنهم مقتصر على الحلال ومبغض للحرام. وعارف حق الله في المال ومجمل في الطلب ومؤمن بما كتب الله له من الرزق أنه لا يزيد ولا ينقص ويأتي بالأشباب هذا هو الطريق الصحيح وقد يكون الفقير الصعلوك الذي لا مال له ليس زاهدا لما في قلبه من الانكسار عندما يرى الأغنية يتمتعون بالمال فهو يكون منكسر القلب ساخط على الله عز وجل لماذا لا يعطيه كما أعطى فلانا وفلان لا يستحق وأنا ماذا صنعت يا رب وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة العوام فلان أعطيك هذا وهو لا يستحق. الله الذي أعطى والدنيا ليست عبرة يملك الدنيا وخزائن المال أفجر الخلق كفرعون والنمرود والملوك الجبابرة وأهل الغنى في المال من جمعه من الحرام الربا والقمار والسرقة والنهب والاختلاس والغش لا عبرة بهذا الغناء لأن الدنيا حجيرة عند الله عز وجل فالعطاء من الأموال ليس دليلا على صلاح العبد أو على فساده فالصلاح والفساد يعرف بنصوص الشرع بنصوص الكتاب والسنة من رأيناه معتصما بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وأخلاقا وشلوكا سواء من الأغنية أو من الفقراء فهو المتقي وهو الولي لله عز وجل يحبه الله وتحبه الملائكة ويحبه المؤمنون ويوم القيامة يكون في موكب الرسل الكرام والأنبياء الإضاء فالغنى والفقر ليس دليلا على صلاح أو فلاح ولكن العبرة بالعمل سواء كان غنيا أو فكيرا والزاهد قد يكون غنيا وهو زاهد وقد يكون الأبد فقيرا وهو ليس من أهل الزهد لأتراضه على الله الذي قسم المعيشة بين عباده وسخطه على ربه لماذا لا يعطيه كذا ولماذا لا يعطيه وهذا فعل الجاهلين والمعرضين الذين ما قدروا الله حق قدره ولهذا ذم الله تبارك وتعالى كفار قريش لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف هذا اليتيم الذي يرعى الغنم لكفار قريش على قراريق كيف يعطى النبوة والرسالة وفيه من العظماء الموجودين في مكة والطائف ما أنزل عليهم هذا الفضل وهذه الرفعة ذمهم الله بقوله عز وجل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 فالغني يستخدم الفقير وينال من ماله ما يستعين به والفقير والغني نعم والفقير كذلك مسخر للغني ليقوم بخدمته فكل منهما سخره الله للآخر الفقير بالخدمة والغني بالمال يدفعه للفقير والقسمة كلها من كلها من عنجل الله لا يجوز لأحد أن يعترض على قسمة الله فيقول فلان يستحق وفلان لا يستحق وما بال فلان ما أعقي مثل فلان هذا كله لا يقوله إلا الجاهلون وليس من الزهد في شيء أبدا. هذا واضح والحمد لله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الأبد يعطى جهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وهذا محل الشاهد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ويعطى إلا تمنطق يعني لا يكون ثرثارا ومتشدكا في الكلام بدون فائدة يتكلم حيث ينفع الكلام وحيث يباح وأما في الوقت الذي يحرم فيه الكلام إما ثرثار بالكذب أو باقتياب الناس والوقوع في أعراضهم أو بالحكايات التي تضر ولا تنفع والشوالف بأعمال الجاهلية وأفعال الأفعال القبيحة وكذا وكذا والافتخار بالحسب والنسب والمال إلى غير ذلك مما يضر ولا ينفع وأما ما ينفع المنطق الذي ينفع كذكر الله الدائم مدح الله أهله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم كلما ذكرت الله بتشبيع أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو توبة واستغفار أو تفكر في ملكوت السماوات والأرض وتفكر في الدنيا والبرزخ والآخرة كل هذا ذكر ذكر باللسان وذكر بالقلب مهما أكثرت فعند الله من عليه ما هو أكثر أضعف المضاعف وهكذا تعليم الخلق وهكذا قراءة العلم ومذاكره العلم والبحث والسؤال والأخذ والعطاء كل هذا لو تنفق فيه ساعات الليل والنهار لكان من الغنائن التي يحرزها العبد العاقل الذي قد جعل لسانه في الوظيفة الصحيحة التي خلقه الله عز وجل من أجلها ومع ذلك فهو يحبس لسانه فكأنه أعجب لا يستطيع أن ينطلق متى عندما ينطلق الناس في الكلام الفاضي المضحك التمثيل، الكذب، الحكايات الفارغة، إلى غير ذلك مما يضر العبد لا ينفع، فلا يستهان بالكلام الذي لا فائدة فيه، بل هو على أعظم الخطر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه وهذا لا يكون إلا في ذكر الله موالا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا إما في أعراض الناس وإما بالكذب وإما لإضحاك الناس وإما أساطير كاذبة وحكايات من أجل الضحك يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه إذا قال بعض السلف ما من شيء أحبج بالسجن من اللسان، وكان بعض السلف يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك فلا بد من الرقابة والحفظ للسان وأن يقول رقيب على هذا اللسان في كل لحظة من اللحظات، إلا أن الرقابة. فقدت منا إلا من شاء الله تبارك وتعالى قال إذا رأيتم العبد يعطى جهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة صحيح الذي يتكلم بالكلام في محله يرجو أجره وذخره هذا صاحب حكمة. ألق الله على قلبه الحكمة فنطق بها لسان. وإذا رأيت الرجل فرثاراً لا يبالي ولا يحسب لما يتكلم الحساب فهو ضعيف العقل وضعيف الإيمان. هرب منه وصاحب قلة المنطق إلا في الخير اقترب منه. فإن الرجل يستفيد من الأخيار ويتضرر من الأشرار لذا أمرنا بمجالسة الأخيار وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة الأشرار لما يجر إليه الثرثارون والذين لا يراقبون ألسنتهم يجرون إلى وباد بخلاف الأخيار الذين ينتقون الكلام انتقاءا قال الله كذا وقال الرسول الكريم كذا وقال العلماء كذا ثم يقرأ قرآن يقرأ أحاديث يذاكر أصحابه يذاكر أهله لأن الوقت أغلى من كل غادي لكن مع الأسف الشديد ضاعت الأوقات من العباد إلا ممن شاء الله تبارك وتعالى قد من استثمارها تمشي ابو طيب كذلك وعن ابو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان سحرا وان من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا تمامه عند أبي داود فقال صاحب بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو الحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب, فيذهب, فيذهب بالحق وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعب بها الناس وأما قوله إن من وإن من القول عيالا فعربك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده سأجد أن المعلق حفظه الله أشعفنا ببيان بي هذه الألفاظ التي كان مشكل بعضها علينا قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة صحيح هذا أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليها فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بغير حق فإنما هو جمرة من جهنم فإن شاء فليحملها وإن شاء فليدعها يعني قد يكون صاحب الباطل فصيح اللسان قوي الحجة وصاحب الحق ضعيش الحجة فيتغلب المبطل بحجته القوية ولسانه الفصيح على الضعيف فيأخذ حقه عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيان الظالم أنه بمنزلة السحر الذي يسحر به الإنسان الآخرين فيبتج حقوقهم إن من البيان لسحر وهذا هو البيان المذموم وبيان مندوح وهو بيان الخير للناس من تفسير آيات الله وبيان أحكام الشرع وتفسير أحاديث رسول الله بالألفاظ الشهلة الواضحة المعاني والأسلوب الطيب وهكذا بيان العلم النافع للناس وما والى من النصائح والمشورة الطيبة والمذاكرة الهادفة إلى تحقيق الخير هذا البيان إذا استعمله المعلم الموجه فهو بيان يحمد فاعله وكان الأنبياء والرسل من أفصح الناس وأكثرهم بيانا في الخلق كما قال الله في أوصافهم إني لكم ناصف أليم وقوله إن من العلم جهلا وذلك عندما يتكلم الإنسان في ما لا يحسن ويتكلف ما لا يعلمه وقع في الإثم كما قال الله عز وجل من جملة المحارم المأثم أن تقول على الله ما لا تعلمه فلا يجوز لأحد أن يقول قال الله كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا إلا عن علم وهكذا ما ينشبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عالما به أنه قاله أو فعله أو أقر فاعله وإن من الشعر حكما الشعر الذي يستند صاحبه إلى نصوص الكتاب والسنة فيكون فيه سكما ومواعر وأكثر الناس ميلون إلى قراءة الشعر وفهم معانيه والتفاعل معه فالشعر الممدوث هو ما كان فيه نصر للحق وبيان للحق ورد للباطل كما كان الشعراء في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وأبي رواحه، وغيرهم من الشعراء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكرسي في المسجد لحسان بن ثابت ليقول فيه الشعر فيمدح المؤمنين ويدم الكافر وهو أضر على الكفار من وقع النبل في أجسادهم يؤذيهم ويخزيهم وهم يستحقون ذلك فما كان من الشعر فيه حكم وفيه مواعظ وفيه وصايا مدح للمؤمنين مدح لشريعة الإسلام وللجهاد والمجاهدين وللعلم والعلماء وللعدل والعادلين في الأحكام فهذا ممدوح وفاعله مثاب وما كان من الشعر في القجل والكذب والمبالغات والتكسب به بدون صدق فيه فهذا هو المذموم الذي لا يجوز لمن أعطاه الله شيئا من العلم أن يقع فيه حموك الله والجملة الأخيرة وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا إدرى شرح هذه الجملة أما قوله إن من القول عيالًا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده صحيح عندما تأرض كلامًا من ما يتعلق بالعلم أو يتعلق بشؤون الأمة تستشير فيه الجاهل من الناس فإنه لا فائدة من هذا العرض ولكن عليك أن تعرض على ذوي العلم والعقل ستجد عندهم البيان والنصيحة والمشورة و فاستفيد من مشورتهم أما الجاهل فإنك لا تستفيد منه شيئا وإنما هو ينتظر منك الفائدة إن كان من الأقلا وآخر حديث قال عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما فقام رجل فأثر القول فقال عمر أو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواهما أبو داود هذا حديث أمر للعاس فيه دليل على مراعاة حال المدعوين الذين تتحدث معه فمنهم من لا يناشبه التطويل فتتجوز معه في القول بقدر ما يتشع له قلبه وعقله ومنهم ما يمكن أن يستفيد من البحث والتفصيل والإشاب فتعطيه بغيته والأصل أن الإنسان يتكلم بقدر الحاجة وهذا هو معنى التجوج يتكلم بقدر الحاجة سواء في موعظة أو في خطبة